السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة المحاضرة الأسبوع إسرنا في هذه الحلقة أن نقدم لكم محاضرة بعنوان ومن يكسب خطيئة أو إثناء ألقاها فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب جامع قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة النبوية والتي وقيمت في جامع الشيخ الله الراجحي بحي شبرى ضمن سلسلة المحاضرات التي نظمها مركز الدعوة والإرشاد بمدينة الرياض استهل الشيخ محاضرته بعد حمد الله وثناء عليه بوقفة مع أول سورة النساء الوصية بثقوى الله عز وجل فيقول فضيلته أول الله عز وجل ومن يقسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريا جاء في صورة النساء فعليه إن شاء الله تعالى سنتأمل بعض الآيات من هذه الصورة المباركة التي هي رابع صورة في القرآن وفق ترتيب المصحف وأول صورة في القرآن بدأت بقول الله عز وجل يا أيها الناس ثم لم يتكرر هذا إلا في رابع سورة من الخمسة عشر جزء الأخرى من القرآن في سورة الحج قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وقال جل ذكره هنا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ختمت سورة هذه عمران بقول الله عز وجل واتقوا الله لعلكم تفلحون وبدأت سورة النساء وهي بعدها بقوله جل ذكره يا أيها الناس اتقوا ربكم وقد مر معنا كثيرا في دروسنا تعريف التقوى وهي أعظم ما يلبسه الله عز وجل عباده ولا يظهر أثرها أعظم ما يظهر كما يظهر في الآخرة قال الله عز وجل ولباس التقوى ذلك خير قال ربنا هنا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة هي نفس أبينا آدم عليه السلام فالله عز وجل خلق آدم من طين ثم قال جل ذكره وخلق منها أي من نفس آدم زوجها أي حواء ولفظ زوج هنا بمعنى زوجة إلا أن القرآن لم يأتي فيه لفظ زوجة وإنما أتى فيه لفظ زوج وهذا أفصح في الكلم قطعاً هو أفصح لأنها نغة القرآن لكن العرب تسوق وأن يقول الإنسان زوجة قال ربنا عز وجل هنا وخلق منها زوجها المشهور عند أهل التفسير وهو قول مجاهد رحمه الله أن الله عز وجل خلق حواء من ضلع آدم من قصير ضلع آدم الادناء الأسفل المقارب للبطن، وهو نائم فاستيقظ فإذا هي أمامه فإذا هي أمامه على خلاف بين العلماء هل خلقت حواء من آدم قبل أن يدخل الجنة أو بعد أن يدخل آدم الجنة وبكل قال أهل العلم ولكل فريق منهم أدلة لكن الله قال ليسكن إليها وهذا ربما يرجح قول من قال إن آدم شعر بالوحشة في الجنة فرزقه الله حواء والآخرون يترجحون بقول الله عز وجل وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة قالوا هذا ظاهر القرآن أن هذا قبل أن يدخل الجنة قال عز وجل هنا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا العبد إذا راقب الله وفق لعمل الطاعة وحظ كل إنسان من هذا الأمر أي من التوفيق للطاعة على قدر حظه من مراقبته لربه جل وعلا ويروى عن أحد سلف الأمة أن امرأة ألحت عليه أن يواعدها فلما ضاق بها ضرع وعدها في رحبة المسجد ويتهن أن هذا أول الميعاد فلما حضرت إليه ورحبة المسجد فيها الناس جماعات متفرقون هذا يقرأ هذا يتره هذا يتحدثان فانتظرت أن يذهب بها مكانا آخر فقال لها ما تبغين أوها هنا قالت هكذا والناس ينظرون قال إن الذي أخافه يراني هنا كما يراني في الخلوة فهذا من تعظيم الله عز وجل ومراقبته وهو أعظم العطايا أن يكون للإنسان واعظ من نفسه يعرف به عظمة ربه جل وعلا فيحجم عن كل معصية ويقبل على كل طاعة حياء من ربه تبارك اسمه والحياء من الله سيمر معنا في دروس كثر لأنه هو المنبع الحقيقي لأن يكون المؤمن مؤمنا حقا إذا ألهمه الله ورزقه الحياء من جل جلاله وقد قيل إن آدم الأممه بطيل الأرض لم يرفع بصره إلى السماء حياء من الله بعد الجناية التي كانت منه يوم أن أكل من الشجرة عليه السلام هذه الآية الأولى وهي فاتحة السورة قال ربنا عز وجل في هذه السورة المباركة إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء جهالة، ثم يتوبون من قريب. إنما على الله للذين يعملون الصّعَب جهالة، ثم يتوبون من قريب. فولائك يتوب الله عليهم، وكان الله علیم حكیم. ولئذ التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار أولائك اعتدنا لهم عذاباً أليماً. التوبة شرعها الله عز وجل رحمة بنا إذ علم الله عز وجل ضعف عباده وجنوحهم للمعاصي فشرع لهم جل وعلا باب التوبة حتى يؤوبوا ويفئوا ويعودوا ويرجعوا إليه وهذا أمر يطالب به كل واحد قال الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال ربنا تبارك اسمه وجل ثناء هنا إنما التوبة على الله وليس هذا من باب الإلزام لكن هذا وعدا وعده الله عز وجل عباده وهو أرحم بعباده من أنفسهم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب يبقى الإشكال في قول الله عز وجل يعملون السوء بجهالة كل من عصى الله فهو جاهل لأنه اختار الفانية على الباقي وليس المقصود الجهل بالحكم الشرعي ليس المقصود الجهل بالحكم الشرعي وإنما قول الله عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة المقصود منها كل من عصى الله تبارك اسمه وجل ثناؤه فهو فهو جاهل قال الله عز وجل يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من من قريب هذه من قريب منذ البلوغ إلى قبل أن تغرغر الروح لأن الدنيا أصلا كلها زمن قريب والنبي عليه الصلاة والسلام لما بنى مسجده وقال عريش كعريش موسى والأمر أقرب من هذا أي أن الأمر سيمضي سينقضي وقد وقع الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم فيدخل في قول الله عز وجل ثم يتوبون من قريب من البلوغ إلى أن قبل أن تصل الروح إلى إلى الحرقوم ما لم يغر فباب التوبة مفتوح وهذا لكل أحد ويبقى الباب العام هو طلوع الشمس من من مغربيا قال الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرة ثم قال جل وعلا وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن حضر أحدهم الموت بمعنى بلغت روحه الحلقوم والله عز وجل قال هنا إجمالا في صورة النساء بعض من أحوال الموت لكنه فصله تبارك اسمه وجل ثناؤه في صورة القيامة قال جل ذكره كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساء الروح منتشرة في البدن كله لا يوجد شيء من أعضاء الجسم يختص بالروح دون غيره هي في كل الجسد وقد أجمع أهل العلم وهذا ظاهر القرآن على أن خروجها يكون من فم ابن آدم ولهذا قال الله في صورة الواقعة فلولا إذا بلغت الحلقوم وقال جل وعلا في القيامة كلا إذا بلغت التراقية وليس لكل أحد إلا ترقوتان عن يمينه وعن شماله فإذا بلغت الروح ما بين الترقوتين علم العبد أن روحه ستصعد وأنه سيلقى الله عز وجل لا محالة فيصبح زمن التكليف قد انتهى لأن المسألة والوقت والحين لم يبقى حين اختيار بل أصبع حين اضطرار والعبد في حال الاضطرار لا يقبل منه عمل إلا ما كان من رحمة الله عز وجل بقوم يونس قال الله فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم اتعناهم إلى حين فالله عز وجل يقول في القيامة نفسر به آية النساء كلا إذا بلغت التراقية أي الروح وقيل من راق ولم ينقل هنا لم يذكر الله من الذي قال فاختلف العلماء على أقوال من الذي يقول من راق وماذا يريد بقوله أكثر هو أهل العلم على أن القائل من يحضرون احتضار الميت من يكونون حوله من أهله من ذويه من قربته من أطبائه مما كتب لهم أن يكونوا حول الميت هؤلاء هم الذين يقولون من راق هذه راق إجماعاً اسم فاعل لكنها اسم فاعل من أي هل من الرقية وهي القراءة على المريض أو من الصعود والارتفاع أو من الصعود والارتفاع والمعراج على القول الأول على أنها من الرقية يصبح القائلون هم من حول الميت ماذا أرادوا من حول الميت أن يقول في قوله تعالى من راك يحتمل أمرين الاحتمال الأول أن يقول هذا على سبيل الطلب والمعنى أنهم يطلبون أحدا لديه قدرة وقراءة حتى يشفى هذا المريض من مرضه حتى يشفى هذا المريض من مرضه والحالة الثانية أن يكون السياق من باب التعجيز من باب التعجيز والمعنى يقولون وقيل من راق والمعنى في قوله جل وعلا من راق أي لا أحد يستطيع أن يرقي الميت وحال احتضاره هذا ماذا؟ هذا قول القول الآخر وقيل من راق أن القائلهم هم الملائكة ذلك أن الملائكة جبلت على أنها لا تحب الكافر جبلت على أنها لا تحب الكافر فيكون معنى قول الله عز وجل وقيل من راق أن ملك الموت الذي يأخذ الروح ينزعها سواء برفق أو بغلظة فإذا كانت روح كافر ونزعها بغلظة فيقول من راق المعنى من يسعد بها إلى السماء فيكون الخطاب لملائكة العذاب لا لملائكة الرحمة قال الله عز وجل وقيل من راق يحتمل أن يكون هذا من كلام من حضر الميت وقيل يحتمل, يحتمل هذا أن يكون من كلام الملائكة فإذا كان من كلام من حضر احتضار الميت يكون المراد من يقدر على أن يشفي هذا المريض وإن كان من كلام الملائكة فيصبح المعنى أيهم يرضى أن يسعد بهذه الروح وهذا من ليس من باب التعجيز ولكن من باب أن الملائكة لا تحب أن تكون قريبة من أرواح الكفار نعود لقول الله عز وجل وليس للتوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبتلان ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما الوقت الثالثة مع قول الله عز وجل ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما اختلف العلماء رحمهم الله في تعيين الكبائر هي. وبعض أهل العلم وهذا بعيد وإن كان مثبتا في طيات الكتب أن منهم من لا يرى أن هناك كبيرة أو صغيرة وأن السيئات كلهن واحد وهذا القول وإن قال به بعض الأجلة إلا أنه لا يقبل لأن الله عز وجل لما ذكر الخطايا قسمها قال وكرها إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سمى الكبائر وقال لا أنبئكم بأكبر الكبائر إلى غير ذلك من الأحاديث الوالدة في هذا الباب قول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه مكثر عنكم سيئاتكم إن أداة شرط وتجتنب فعل الشرط وجوابه مكثر عنكم سيئاتكم أما تحديد كبيرة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات وورد أن رجلا يقال له طيسرة بن مياس كان في أول أمره مع أولئك الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فلما تبين له الضلال الذي هم فيه ندم وأقلع وتاب ولقي ابن عمر الصحابي الجليل فساله عن أعمال عميلها في أول ما اتصل بأولئك فبين له ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ملك بائر وعد ابن عمر تسعا منها وأهل العلم يقولون ما عده ابن عمر؟ لا يأخذ مأخذ الحصر لكنه قطعا ما عده من الكبائر. فقال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال هن الاشراك بالله وقتل نسمه، وقذف المحصنة وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وأكل الربا والمستسخر أي الذي يسخر من الناس وشهادة الزور وبكاء الوالدين من العقوق ثم إنه لما رأى ابن عمر اقبال الرجل على الطاعات وحرصه على التوبة، قال له أتحب أن تدخل الجنة وأنت زحزها عن النار؟ فقال الرجل إيه والله؟ فقال ابن عمر أحيي والدك؟ قال عندي أمي أين أبي متوفى؟ قال عندي أمي؟ فقال ابن عمر له والله لين أطعمتها الطعام وألنت لها الكلام؟ لا تدخل الجنة إذا اجتنبت الكبائر، فجعل ابن عمر اجتناب الكبائر مع بر الوالدة سبباً من أسباب دخول من أسباب دخول الجنة. وقد قلت آنفا إن العلماء اختلفوا رحمهم الله في تحديد الكبائر، لكن أظهر ما يقال أن الكبائر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن جمعنا القرآن والسنة. فان اعظم الكبائر اربعة ان جمعنا القرآن والسنة فان اعظم الكبائر الربعة أولها الاشراك بالله لأن الله عز وجل قال ان الله لا يغفر عن يشرك به والامر الثاني اليأس من روح الله لأن الله عز وجل قال انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون وثالث القنوط من رحمة الله قال الله عز وجل ومن يقرأ من رحمة ربه إلا الضالون والرابعة يأذن بالله الأمن من مكر الله وصور الأمن من مكر الله أن يم يذهب الإنسان في المعاصي كل مذهب ولا يبالي بأي عمل صالح يأتيه ولا يكترث بأي فجور يعص الله عز وجل به ويقول التكل على رحمة الله هذا عيادا بالله يسمى أمناً من مكر الله والله عز وجل قال أفئة أمنوا مكر الله ولا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسر ثم يأتي بعد هذه الأربع قتل النفس بغير حق ثم يأتي بعد ذلك الفاحشة بقسميها ثم يأتي بعد ذلك شهادة الزور لما فيها من استباحة الدماء والأموال والأعراف ثم يأتي الخمر ثم يأتي بعد ذلك كل ما كان فيه ضدراً أكثر على الناس فهذه كلها تندرج في الكبائر التي ينبغي على المؤمن أن يجتنبها قال إمام الحرمين الجويني رحمه الله وهو من علماء الهمة في صدرها الأول قال في تعريف استحسنه كثير من أهل العلم للكبائر قال الكبيرة كل ذنب يأتيه صاحبه ويمذن بأن صاحبه غير مكترث بالدين أي يلحظ الإنسان من فاعل تلك المعصية أن صاحبها لا يبالي بالدين لم يرزق حياءً من الله لا يكترث بما يصنع ولا يبالي بما يأتي من الخطايا فهذا أجمل وأكمل تعريف للخطايا وقد قلنا إن أهل العلم حرموا في هذا أقوالا نقل عن الحبر بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كل وعيد صاحبه إخبار بعذاب أو لعنة أو ما شابه ذلك في القرآن أو أو في السنة لكن المراد أن الذنوب منها كبائر ومنها ومنها صرايح ولو قال قائل إن الذنوب والكبائر أصلا تختلف بعض إلى بعض فهذا حق فبعض الذنوب قد يسمى كبيرة لكنه إذا قيس إلى غيره يتوارى فيكون الآخر أعظم منه وهذا ضائر جدا بين النبي صلى الله عليه وسلم عد الشرك من الكبائر وعد شهادة الزور من الكبائر وبينهما كما تعلم من الفرق شيء عظيم والمقصود أن الله قال إن اجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ما يكون لنا جواب الشر قال الله نكفر عنكم سيئاتكم هذا رفض القرآن زاد القرطبي رحمه الله أنه قال بد أن يضم إلى اجتناب الكبائر أداء الفرائف بد أن يضم إلى اجتناب الكبائر آداء, آداء الفرائض فإذا قدر أن المرأة المؤمنة والمرأة المسلمة ترك الكبائر وأدى الفرائض هذا يكفر الله عز وجل عنه ما أوتي من الصغائر قال ابن سيد الأعرابي حدثني أبو داود قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن, أحمد بن حنبل يقول كل المسلمين يدخلون الجنة قيل له كيف أبا عبد الله قال إن الله عز وجل يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ادخرت شفاحتي لأهل الكبائر من أمتي فقال الإمام محمد تعقيبا على الحديث وعلى الآية من قبل قال فإذا كان الله عز وجل يغفر الصغائر إذا اجتنبك الكبائر والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر فالمسلمون كلهم في الجنة والحق أن من مات على التوحيد مآله إلى الجنة أهل العلم يقولون وعلى كل حال فخلود وأهل التوحيد في النار محال لكن الله عز وجل توعد من عصاه ولو كان موحدا بعذاب عظيم يلت تباعا من حال إلى حال إلا أن يشاء الله عز وجل أن يغفر لذلك العبد والناس اختلفوا في التعامل مع مرتكب الكبيرة فالخوارج يرون أن مرتكب الكبيرة كافر والمعتزل يرون أنه في المنزلة ما بين المنزلتين وهذا القولان كلاهما باطل والذي عليه صالح الأسلاف وعلماء الملة وأئمة الدين عبر القرون كلها أن مرتكب الكبيرة تحت المشية، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له لأن الله يقول وقوله الحق إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر, ويغفر ما دون ذلك محاضرة, محاضرة الأسبوع أحبتنا الكرام لازلنا نستمع إلى محاضرة لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب جامع قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة النبوية بعنوان ومن يكسب خطيئة أو إثماء تحدث الشيخ في بداية محاضرته عن خلق آدم عليه السلام وأهمية استشعار مراقبة الله عز وجل ومشروعية التوبة وعدم القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى ثم بين ما هي الكبائر وكيفية اجتنابها مع عرض الأقوال في مرتكبها وبعد وحبة الكرام يواصل الشيخ صالح المغامسي محاضرته ببيان سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وأنه حرم الظلم على نفسه فيقول فضيلته. وجل كذلك في سورة النساء إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل همة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا أما قول الله عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة إن من أعظم رحمة الله عز وجل بنا أنه تبارك اسمه وجل ثناؤه حرم الظلم على نفسه وفي الحديث القدسي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى إن يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا, فلا تظالموا يا عبادي استهدوني أهدكم يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني يكسكم يا عبادي إنكم تختهون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم إلى آخر الحديث لكن موضع الشاهد منه أن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه يقول ربنا في هذه الآية الكريمة إن الله لا يظلم مثقال ذرة محال أن يأتي في ميزان عبد يوم القيامة عملا سيئا ولو مثقال ذرة لم يأته محال ومحال أن ينقص من مثقال عبد من الحسنات ولو مثقال ذرة صنعها في الدنيا محال أن تنقص يوم القيامة ربنا عز وجل يقول وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلم ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ظلما أي لا يزاد على سيئاته وحظما أي لا ينقص من, من حسناته فقال ربنا هنا إن الله لا يظلم مثقال ذرة ثم قال جل ذكره وإن تكو حسنة يضاعفها والمعنى ولو كانت الحسنة مثقال ذرة فإن الله عز وجل يضاعفها ثم قال ربنا يبين عظيم رحمته ومزيد فضله قال ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فالله تبارك اسمه وجل ثناؤه غني واسع كريم يضاعف لعباده المؤمنين ولأولياء الصالحين ولمن أقبل عليه لا يريد إلا ما عنده فقال الله عز وجل ويؤتي من لدنه أجرا عظيما ثُمَّ قَالَ ربنا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا من كل أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بك عَلَى هَؤُلَاءِ شهيدة يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديدا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد هذا متى هذا يوم القيامة يعشر العباد كل أمة مع نبيها يوم ندعو كل أناس بإمامهم كل أمة مع نبيها فيبدأ بنوح لأنه أول رسل الله إلى الأرض فتسأل أمته هل بلغكم نوح فتجيب أمته ما جاءنا من نبيه ويقول نوح والله أعلم به أنه بلغهم فيقول الله لنوح من يشهد لك فيقول نوح محمد صلى الله عليه وسلم وأمته قال الله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ثم يشهد صلى الله عليه وسلم على أمته يشهد على من؟ على أمته كما قبلت شهادته عليه الصلاة والسلام على الأمم كلها وقد صحانه صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ عليه من سورة النساء فقلت يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل قال إني أحب ونسمعه أن من غيري قال فقرأت حتى انتهيت إلى قوله جل وعلا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فقال لي حسبك أن يكفي قراءة قال ابن مسعود فانتفتت إليه فإذا عيناه تذريفان صلوات الله وسلامه عليه من الذي بكى؟ جيبوا الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول هنا شاهد أو مشهود عليه؟ شاهد فإذا كان من أهوال يوم القيامة أن الشاهد يبكي فكيف بحال من شهد عليه اللهم نسألك سترك وإقامة الشهود حق يوم القيامة الله يقول وجيء بالنبيين والشهداء وأول ما يشهد على ابن آدم من جوارحه فخذه والعلم عند الله لا ندري لما جعل الله عز وجل ذا فخذ أول من يشهد على ابن آدم من جوائح كما أن الإنسان إذا وضع في القبر أول ما ينتن منه بطنه وفي حديث جندب بن جندب بن عبد الله قال من استطاع منكم لا يجعل في بطنه إلا طيباً فليفعل، فإن أول ما ينتن من ابن آدم بطنه فالفخذ أول من يشهد والبطن في القبر أول من ينتن. سألوا الله العافية فالله عز وجل يقول فكيف إذا جئنا من كل همة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء يوم يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا الناس العامة جبلوا فطروا في أي بلد على أنهم إذا فعلوا أمرا قبيحا ثم قابلوا ولقوا والتقوا بمن أسرفوا في حقه يقول أحدهم وهو يحكي الأمر يقصه يخبر به لصاحبه قابلت فلان وكنت قد صنعت معه كذا وكذا وكذا والله بودي لو أن الأرض تبلعني هذه يقولها العامة لأنه التقى ببشر مثله قصر في حقه فما عسى أن يقول من قصر في حق الله إذا لقيه الله اللهم ارزقنا الحياء معك في الدنيا والعفو والغفران في الأخيرة قال الله فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا بحصر الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا قال الله عز وجل في الآية التي تليها نتأمل فيها قال يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إذ كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل كل من فقه القرآن فقه السنة علم أن في الدين مقاصد عظمى جاء الشرع لها ومن أجلها من أعظمها قطعا عبادة الله، وما خلقت الجن والجن سيل إلا, إلا ليعبدون، كما أن منها إقامة الحدود، كما أن منها تسكين الدماء، كما أن منها حقن الدماء، كم كما أن منها ردع الفاجر، كما أن منها إعانة البار على طاعة الله، وقد علم يقينا أن هذا لا يمكن أن يكون. ما لم يكن هناك ولي أمر يأتمر الناس إليه يحتكمون إليه يسوس أمورهم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أعلم الناس بالشرع ومقاصده قبل أن يدفنوا نبيهم جعلوا أبا بكر خليفة وضايعوه لأن الأمر لا يمكن أن يستقيم من غير ولي أمره والله قال فإن تنزعت في شيء فردوه إلى الله والرسول فرد إلى الله رد إلى كتابه والرد إلى الرسول رد إلى سنته الصحيحة وليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله وأما حاضران شاهدان يستطيع أي مؤمن أن يقرأهما حاضران شاهدان يقولان إن الله أمر بالسمع والطاعة في غير معصية الله لمن ولاه الله عز وجل الأرض قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي بعده وإنه لا نبي بعد وسيكون بعد الخلفاء فيكثرون فقال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فما تأمرنا يا رسول الله؟ من المستنصح الصحابة ومن الناصح رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقبل بعد ذلك أن تلجأ إلى أحد وأن تترى أصحاب محمد عليه السلام يستنصحون نبيهم وهو بين الغريب فقال عليه الصلاة والسلام أدوا بيعة الأول فالأول أدوا بيعة الأول فالأول وأطيعوهم ثم قال عليه الصلاة والسلام فإن الله عز وجل سائلهم عما استرعاهم عليه وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم إليه أي إمام أي حاكم في أي مصر وفي أي عصر إما أن يكون رحمة على الناس فيؤمر الناس بالشكر وإما أن لا يكون رحمة يكون نقم عياذا بالله فيلزم الناس بالصبر وليس لهم طريق إلا هذين هذا ما دل عليه كتاب الله وما دلت عليه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا حديث في هذا الباب متواثرة وقد مر معنا كثيرا في دروسنا وفي دروس غيرنا من الأخيار أن أمة الإسلام علماء والربانيون علماء والربانيون وإمة والناصحون كل أحد منهم ما قام يوما خطيبا ولا متحدثا إلا ونصح الأمة أن لا لا تسعى في تفريق الجمع ولا في تشتيت الكلمة ويكفي الأمة احتراب وعدائها وتآمنهم عليها ومن اتقى الله عز وجل في نفسه وجعل القرآن والسنة حاكمين عليه علم أن هذه البلاد المباركة الموفقة جمعها الله عز وجل على ولي أمر المسلم عرف عنه ظاهرا وباطنا ولا نزكي على الله أحدا محبته لأمته رحمته بها قيامه بالواجب ما استطاع إلى ذلك سبيلا ولن يسلم أحد من خطأ كل من يعمل سيخطئ ولم يأمرنا يوما بمعصية الله فأصبح السمع والطاعة حقا له بشرع الله بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وليس من الدين في شيء أن يرى أحدنا ما يريده الأعداء ما يقوله المرجفون ما يصنعه من الوضعاء والسفهاء عبر طلائق عدة ثم مع ذلك يقبل أن يسمع لهم أو يأتمر بأمرهم فإن ذلك والعياذ بالله وباله على الجميع لو وقع لا كتبه الله أن يقع فالسمع والطاعة في غير معصية الله دين وملة وقربة أمرنا الله بها ونصحنا بها رسولنا صلى الله عليه وسلم وقد قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي وصح عن صلى الله عليه وسلم أنه قال من مشى إلى سلطان الله ليذله أذله الله عز وجل قبل أن يموت من مشى إلى سلطان الله ليذله أذله الله عز وجل قبل أن يموت أوجب الله على العلماء أوجب الله على أهل الرأي أوجب الله على أهل الفقه مناصحة ولي الأمر بالطرائق المشروعة التي تجتمع بها الكلوب وتعترف بها النفوس وتبقى فيها الهمة متقاربة متحابة متصالحة يعين بعضها بعضا على طاعة الله وعلى محاربة أعدائه وعلى رد إرجاف المنشفين وكيد المنافقين هذا كله من وحي قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنزعتم شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تأويل الآية التي بعدها مما نريد أن نقف معه قال الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصوا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدواً مبينة لفظ ضرب في القرآن يأتي على معان عدة ويأتي كذلك في لغة العرب وأكثر ما يدور فلك معناه حول للصاق قيل في سيرة عليه الصلاة والسلام فوجد القبة قد ضربت له بنمره أي وضعت أي في نمره وربنا يقول في القرآن وآخرون يضربون في العرض أن يسيرون فيها والفرصدق يقول في هجاء جرير ضربت عليك العنكبوت بنسجها وقضى عليك به الكتاب المنزل والآخر يقول إن السماحة والمرؤة والنداء في قبة ضربت على ابن الحجرج الذي يعنينا لفظ ضرب الله عز وجل يقول هنا وإذا ضربتم في الأرض والمعنى سافرتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ثم جاءت الآية مقيدة قال الله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفر. هذا قيد لكن هذا القيد نسخ نسخ بماذا؟ نسخ بالسنة أو فلنقل بينته السنة جاء في حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه وأرضاه وهو عند مسلم الصحيح وعند الإمام أحمد في مسند قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أليس الله عز وجل يقول فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس أي أن الجزيرة يوم ذاك في أيام عمر لم يكن فيها كفار فقال عمر رضي الله عنه ليعلى قال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا, فاقبلوا صدقته وجاء عنه صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح من حديث محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة لا يخافوا إلا الله رب العالمين وكان يصلي ركعتين يعني أن قيد الخوف من الذين كفروا نزع ولم يبقى فابن عباس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله رب العالمين ومع ذلك كان يصلي عليه الصلاة والسلام ركعتين ذهب بعض أهل العلم إلى أن القصر في الصلاة فرض ومعنى أن القصر في الصلاة فرض لو أتمها لا تقبل لكن الذي عليه الفتوى وعليه جماهير أهل الإسلام من العلماء وغيرهم أنه الأكمل والأحب والأفضل أن يقصر الصلاة لكن لو صلىها تامة صحة الصلاة والناس اليوم يقفل سؤالهم عن القصر بالصلاة مسافة وأياما والذي ندين الله عز وجل به أن نقول إنه ينظر في العرف فكل ما سمي سفرا عند الناس فهو سفر تجوز فيه أن تقصر الصلاة يجوز فيه أن تقصر الصلاة الرباعية منها فيبقى المغرب والفجر على حالهما نأتي الآن لقول الله عز وجل ومن يكسب خطيئة ووثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا الأسلوب أسلوب شرط. كما هو ظاهر والبهتان يأتي على معان عدة لكن الإنسان إذا رأى القمر رأى ضوءا رأى برقا يبهت يندهش يتحير من هنا أخذ لفظ البهتان فإذا جاءك أحد عياذا بالله يتهمك وأنت تراه تسمع بما ليس فيك هذا يسمى بهتانا قال الله عز وجل ومن يكسب خطيئة أو يثمع ثم يرمي به بريئة فقد احتمل بُهتانا وإثما مبينا، وقد جاء القرآن يبين بعض من حملوا البهتان قال الله عز وجل عن اليهود: فبما نقضي ميثاقهم وكفرين بآيات الله، وقتلهم الأنبياء بغير حق، وقولهم قلوبنا غulf، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بُهتان عظيمة، فنسب المرأة الطاهرة الصديقة عليه الصلاة. نسبوها إلى الفجور والفاحش، فسمى الله عز وجل هذا بهتانا فربنا عز وجل يقول هنا ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يزعم أن هذا الأمر الذي اكتسبه إنما قام به فلان ثم يرمي به بريا فقد احتمل بهتانا وإثما مبين وقد قال صلى الله عليه وسلم من حال دون حج حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره ومن مات وعليه دين فليس ثم دينار ولا درهم إنما الحسنات والسيئات ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع ومن قال في أخيه ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال ولو تأملت اليوم ما يقع فيما يعرف بوسائل التواصل الاجتماعي رأيت أن من الناس عياذا بالله من لا يردعه عن قلف الناس شيء حتى لو اختلف معه في مسألة فقهية لا يبقي الأمر على المسألة بعينها قد يخرج إلى عرض أخيه وأعراض المؤمنين ينبغي أن يعلم أن كلها محفوظة لا يحق لي أحد مهما بلغ علمه مهما بلغت تقواه مهما بلغت منزلته في الناس مهما بلغ اعتمار الناس بأمره أن يأتي إلى أعراض المؤمنين فيقربها لا من قليل ولا من كثير إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وفي الحديث ومن قال في أخيه ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يخرج من ما قال وفي رواية ولن يخرج فالمراد أيها المؤمنون أن يعتبر المؤمن ويتقي الله عز وجل في من حوله ولريف أن الخصومة مع الغير قد تجعل الإنسان عيادا بالله لا يعبأ أن يقول في أخيه ما يقول حتى يصل إلى مقصوده لكن كما قلنا إن الأمر عظيم وعلى المؤمن أن يتقي الله في أعراض من حوله وبالحديث ولا نظن بالمؤمن إلا, إلا خيرا خاتمة الوقفات أيها المؤمنون مع قول الله تبارك اسمه وجل ثناؤه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم إن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا برفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا من النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا الحديث عن المسيح ابن مريم وهو ظاهر جدا والحديث عنه قد يكون مما يعلمه الناس بوفرة لكنني أجعله على هيئة قواعد علمية اللغة يأتي منها وزن يقال له وزن فعيل وزن ماذا؟ فعيل وزن فعيل في اللغة يكون بمعنى فاعل ويكون بمعنى مفعول يكون بمعنى فاعل ويكون بمعنى مفعول أي وزن؟ وزن فعيل فلو قلنا هناك رجل قتيل قتيل على وزن فعيل لكن ما معنى قتيل هنا مقتول رأيت قتيلا أي مقتولا فهذه فعيل بمعنى بمعنى مفعول يعني وقع عليه القتل وقع عليه القتل لو قلت حضر الصلاة أمير كلمة أمير على وزن فعيل. ما معنى امير? فاعل. اامر. بمعنى اامر. بمعنى ماذا? اامر. مع ان الوزن واحد. مع ان الوزن واحد. الله يقول ما المسيح ابن مريم? فسمى الله عز وجل عيسى ابن مريم سماه مسيح. ومسيح على وزن فعيل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال. المسيح الدجال، فسماه ماذا؟ مسيح. فعيسى عليه السلام والدجال يشتركان في أن كلاهما وصف أو سمي بأنه مسيح. ومسيح على وزن فعيل. هل آتي بالقاعدة؟ في اسم عيسى عليه السلام فعيل بمعنى فاعل. مسيح أي يمسح على المريض فيبرأ. يمسح على المريض فماذا؟ فيبرأ فالمسيح في وصف واسم عيسى عليه السلام بمعنى فاعل لكن المسيح في اسم الدجال بمعنى مفعول بمعنى ممسوح العين بمعنى ممسوح العين واضح هذا بمعنى ممسوح العين هذا من حيث الصناعة اللغوية نأتي الآن من حيث الصناعة العقدية من صح التعبير ربنا يقول وما قتلوه وما صلبوا ما هذه نافية ما هذه نافية أي لم يقع قتل ولم يقع صلب كل من اليهود والنصارى يقولون وقع ماذا وقع قتل ووقع صلب والله يقول وما قتلوه وما وما صلبوا بقول الله أحق ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا بل هذا يسمى إضراب انتقالي يسمى ماذا؟ إضراب انتقالي بل رفعه الله إليه رفع الله من عيسى إليه أي إلى السماء قال في آية أخرى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ظهر في زماننا هذا من يقول إن عيسى لن ينزل ويقول إن الله يقول إني متوفيك فعيسى توفي حسب الفهمه منص القرآن ورافعك إليه الآن حتى تفهم الآية لو أنك استأجرت أجيرا عاملا يعمل عندك واتفقت معه على مال وكان والدك يخاف عليك أن تظلم الأجير فيسألك حاسبته أعطيته وأنت تقول إن شاء الله إن شاء الله ثم غاب الوالد وجئت أنت للأجير وأعطيته أجره كاملا وافيا وأخذه ومضى عاد الوالد سألك أين الأجير قلت مضى ذهب قال لك والدك وما له قلت أنت وفيته ماله ما معنى وفيته أعطيته إياه ماذا كاملا أعطيته هذا المهم أعطيته إياه كاملا واضح الآن هذا معنى وفيته ماله واضح قول الله عز وجل إني متوفيك أي كونك نبيا وفيتك النبوة وفيتك النبوة منذ أن نبأتك إلى أن أريد أن أرفعك أنت نبي لكنني لم أرفعك إلى السماء إلا وقد وفيتك ماذا؟ وفيتك النبوة فعيسى عليه السلام رفع بعد أن أتم ماذا؟ أتم نبوته ولم يتم عمره وعيد. أتم ماذا؟ أتم نبوته ولم يتم عمره وليس المقصود من الآية إني متوفيك أي قابض الروح بعد ذلك سيعود فلما يعود عليه السلام عندما يعود لا يعود على أنه نبي لأن نبوته ماذا قد اكتملت وفاه الله عز وجل إياه قبل أن, قبل أن يرفعه لما يعود وهو غير نبي عليه السلام يصدق وهذا لا بد أن يصدق قول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقول عليه الصلاة والسلام إنه لا, لا نبي بعده ولو رفع عيسى عليه السلام وهو لم يستكمل نبوته لعاد وهو وهو نبي وهذا يناقض قول الله وخاتم النبيين وقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا نبي بعده واضح هذا فرفع عيسى بعد أن تم الله له النبوة لكن الله لم يتم له العمر ثم رفع إلى السماء الثانية يوجد زمان ومكان. ماذا يوجد زمان ومكان هذان الزمان والمكان يجريان بقدر من بقدر الله متى ما شاء الله أن يمضي الزمان على أحد مضى ومتى ما شاء الله أن لا يمضي على أحد لم لم يمضي عزير من عزير قال أن يحيي هذه الله بعد موته أماته الله مئة عام. كان معه حمار. الناس يوم على الداب على الحمار. ومعه طعام. معه ماذا؟ حماره هو بعد مئة عام أحياه العلي الكبير جل جل. أجر الله الزمان على الدابه ولم يجريها على الطعام. لما أجر الله الزمان على الدابه ماذا حصلت صارت؟ عظاما صارت ماذا عظاما ولما لم يجري الله مئة عام على الطعام ماذا حصل للطعام لم يتغير لأنه لتوه كأنه الآن لم تجري عليه أحكام الزمان وانظر إلى طعامك وشرابك لم لم يتسنى لم يتغير واضح هذا رفع عيسى عليه السلام إلى السماء الثانية رب العزة ربنا جل جلاله لم يجري أحكام الزمان على عيسى فأصبع عيسى هو من؟ هو عيسى وإلا عيسى ولد قبل نبينا صلى الله عليه وسلم بأكثر من خمسمائة عام فلو قدر أن أحكام الزمان جرت عليه فعندما ينزل يكون عمره أكثر من ألفين عام أو قرابة ألفين عام حسب الزمان الذي سينزل فيه لكنه سينزل كأنه اليوم كأنه اليوم رفع واضعا يديه على أجنحة ملك مما ألقى الله عليه والله يرك على من يشاء من النور من يراه من بعيد يعتقد أنه تقطر منه قطرات وضوء وهو لم يكن وقتها متوضع كأنما خرج من ديماس ديماس في اللغة أي المكان الذي يستحم فيه الناس يقول عليه الصلاة والسلام كأنما خرج من ديماس واضعا يديه على أجنحة ملك عليه السلام فينزل عيسى بن مريم ربنا يقول وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا هذا من عيسى بن مريم هو مسؤول عن من بعث فيهم لكن من نزل فيهم غير مسؤول عنهم فيوم القيامة من نزل فيهم يسأل عنهم من يسأل عنهم من الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه من أمته ومن رفع وهو بين أظهرهم يسأل عنهم من عيسى إذ قال الله يا عيسى أنت تقول للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لينقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أن تعلمونه ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تحذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت عزيز الحكيم اللهم إنا نسألك غفران الذنوب وستر العيوب ومردا غير مخزن ولا فاضح اللهم إنا نسألك العفو والعافية والإيمان والعفو عما مضى وسلفك من الذنوب والأثام والأسيان اللهم يسرنا الهدى واجعلنا هداة المهتدين اللهم من على بلادنا هذه بالأمن والإيماء والسفينة والاجتماع الكلمة يا رب العالمين ووفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال اللهم عينهم على ما تلفتهم ويسر لهم ما حملتهم واجعلهم رحمة على البلاد والعباد يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يسبونك والسلام على المرسلين والحمد لله رب الله محاضرة محا الأسبوع استمعنا أيها الأحبة إلى محاضرة بعنوان ومن يكسب خطيئة أو إذما ألقاها فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة النبوية والتي وقيمت في جامع الشيخ عبد الله الراجحي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 مع بيان ساعة رحمة الله سبحانه وتعالى بالإضافة إلى بيان أهمية طاعة ولي الأمر وأن في الدين مقاصد عذنى لا تتحقق إلا بوجود ولي أمر يحتكم الناس إليه وفي الختام حث الشيخ صالح المغامسي على البعد عن اتهام الناس والحفاظ على أعراضهم وعدم المساس بها ختاما نشكركم على حسن استماعكم كما نشكر الزميلين عثمان بن عبد الكريم الجويبر وعبد الله المواش الذين قاموا بتسجيل هذه المحاضرة. حتى الملتقى بكم مع محاضرة جديدة في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة الأسبوع في الحلقة القادمة يتجدد اللقاء بكم مع موضوع جديد. محاضرة الأسبوع ينتقيها ويخرجها لكم أحمد بن سليمان الرسي. تستمعون إلى إعادة